بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيهدىه وما بعد نكمل ما بدأناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الشهد الفضري رحمه الله تعالى وقلنا قد وصلنا إلى رحلة الزميل صلى الله عليه وسلم للشام في لحلة الثالثة لحلة <تصفيق> الثالثة عرفنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه في رحلة إلى الشام وفي الطريق قابلوا بحيرة أو بحيرة الغاهب وأخبر عمه أن هذا يكون نبيا ويكون له شأن عظيم يكون له شأن عظيم ورجع به عمه أو هكذا قال في جويات وكانت هذه أول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها من مكة أما جحلة الثانية فلما بلغت سن النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر النبي إلى الشام مجلة ثانية وذلك أن خديجة بنت قويلد الأسذية من بن ياسد كانت تاجرة كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال هي سيدة تاجرة لها شرف ولها مال رضي الله عنها تستأجل رجال في مالها هي تستأجل بعض الرجال يعملون في مالها وتضاربهم إياه المضاربة نوع من أنواع التجارة أن نيعطي المال للعامل والعامل يشتري به ثم يعمل ثم يبيع فهمنا ثم يأتي ربح ما جاء من الربح زيادة على المال فهو بنسبة بين الطرفين يعني عندي مال وليس لي عمل أنت عندك عمل ولكن ليس عندك مال سأعطيك ألف تعمل به فهمنا ونتفق على أن ما زاد على الألف من الربح فهو مناصفة بيننا النصف والنصف أو الثلثين والثلث أو ثلث وثلثين بحسب الاتفاق فهم؟ فيأخذ العامل المال فيعمل به ثم في نهاية العمل نحسب المال نخرج الأصل الذي هو الألف الذي هو لي والباقي يقسم بيننا بما اتفقنا عليه هذا الأسلوب يسمى في التجارة مضاربة فكانت رضي الله عنها تضارب الناس في مالها لها مال فكانت تجسل الناس يتاجرون به ولهم نسبة فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه بالأمين استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كان تعطي غيره استأجرته استخدمت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لها في مالها إلى الشام لكي يتاجر به وقالت ستعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره فسافر النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام لها يسمى ميسرة سافرت مع عبد من العبيد كان عندها اسمه ميسرة فباع وابتاع ما معهما من الأشياء وابتاع تجارة جديدة هذه الطبيعة يأخذ الأشياء من مكة ويذهب بها إلى الشام يبيعها هناك ثم بالمال يشتري بضاعة جديدة من الشام لا توجد في مكة يعود بها إلى مكة فيبيعها في مكة ويربح من هذا فباعا هما يبيعان هناك وابتاعا واشتريا وربحا ربحا عظيما وربح النبي صلى الله عليه وسلم ربحا عظيما وظهر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة في هذا السفر ظهر له من البركات ما حببه في قلب ميسرة ونام خديجة ظهر الكثير من البركات في هذا في هذه رحلة في هذا السفر حتى إن ميسرة أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولما رجع قص لسيدةه خديجة كل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه رحلة تفضل تضاربهم اياه على المال تضاربهم في المال هي تضارب الرجال اياه يعني تضاربهم في المال ميسره اصغر من النبي نعم وهو عبد عند من كان عبدا عند خديجه فلما قدم مكه لما رجع الى مكه ورأت خديجة رضي الله عنها ربحها العظيم لما رجع ورأت خديجة المال الكثير الذي ربحها النبي صلى الله عليه وسلم صرت من الأمين صلى الله عليه وسلم أعجبها أمانة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرأة تاجرة ولها مال كثير وقد عملت بالتجارة أكثر من مرة وتعرف ما يفعله التجار عادة فهمها فرأت من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا مختلفا ورأت منه عملا غير الذي تعودت عليه فسرت منه سعدت من النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه تخطبه لنفسها وكانت سنها نحو الأربعين كان سن خديجة رضي الله عنها في هذا الوقت تقريبا في سن الأربعين وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مادة هي من أهل المنزلة من أهل الدرجة العالية من أوسط الناس يعني من, من علية القوم ومن أوسعهم مادة من أغنى الناس فقام الأمين صلى الله عليه وسلم مع أعمامه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه حتى دخل على عمها عمر ابن أسد على عمها عمر ابن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها طيب ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وتكلم أبو طالب لأن أبو طالب هو كبير القوم وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسؤوليته طيب فطلب زواج خديجة رضي الله عنها من عمها طيب فوافق عمها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم هذه طبيعة العرب عموما أنهم في كل اجتماع لا بد لهم خطبة تجد الخطيب يقف فيخطب في الناس ليست الخطبة عندهم في يوم الجمعة وحده في وقت صلاة فقط أو في يوم العيد فقط بل كل موضع اجتمع فيه الناس تجد الخطيب يقوم فيخطب فيما ليست خطبة في الشريعة بل بحسب الحال فقام أبو طالب يخطب في هذا اليوم فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذجية إبراهيم نحن هليش من ذجية إبراهيم ومن زرع اسماعيل ومن ضئضئ معد طيب ضئضئ يعني من أصله معد هو جدهم ومن عمصر مضر عمصر هو أصل الشيء أيضا معد نعم هذا جد معد نعم معد ومن عنصر مضر نعم جد من أجداد النبي لو نظرت في النسب تجد معد في اسم نعم قبل عدنان ومن عنصر مضر مضر أيضا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب إليه القبيلة من أصله نعم العنصر هو أصل الشيء أيضا وجعلنا حضنه بيته الله جعلنا حافظون على البيت نحن المسؤولون عن الكعبة وسواس حرمه السائس الذي يسوس الشيء يعني يحكمه تعرف السياسه اليوم من هذا يسوس الناس يعني يعني يحكمهم يؤثر فيهم ويحركهم فنحن سواس الحرم يعني نحن حكام عليه جعلنا الله سواس الحرم وجعله لنا بيتا محجوجا، جعلنا الحرم بيتا يحج الناس إليه، وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله، لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن أخي، ليس هناك رجل يقف أمامه في الميزان لا يوزن. نعم لا يؤذن به يعني لا يساويه رجل في الشرف وفي النبل النبل هو حسن الخلق وفي الفضل وإن كان في المال كله فإن المال ظل زائل وإن كان محمد قليلا المال كان في المال فليلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غنيا ولكن المال ظل زائر المال مثل ماذا مثل الظل الذي يكون تحت الضوء وهذا الظل لا يبقى الشمس كلما تحركت ذهب الظل معه فهذا المال ظل زائل وأمر حائل هذا أمر متغير المال ظل زائل وأمر متغير حائل وعالية العالية هي الشيء الذي تأخذه لوقته عارية. أريد منك هذا الكتاب وسأعيده بعد أسبوع إن ما اسم هذا ليس إيجارا لم أدفع شيئا اخذه استعمله ثم أعيده ماذا نسمي هذا؟ نسميه عالية فالمال عالية مستردة هذا شيء من الله ويوم من الأيام يعود إلى الله وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم هو بعد هذه الصفات التي قلنا له نبأ عظيم له شأن عظيم وخطر جليل خطر مثل النبأ له أمر جليل سيكون في المستقبل وقد خطب إليكم رغبة في كلمتكم خريجة قد جاءكم خاطبا ويريد الخطوة منكم يرغب في كلمتكم الملأة الكريمة عندكم وهي خديجة رضي الله عنها جنيب يعني خبيل خطر يعني شأنه وقد بدل لها من الصداق كذا يعني وهو يدفع لها من المهر كذا وعلى هذا تم الأمر وهكذا تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وقد كانت خديجة رضي الله عنها متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة وهذا الولد هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رباه النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها ثم بناء البيت الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج في سن الخامسة والعشرين لما تزوج فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعمل في ويعمل في حياته مدة حتى وصلت سن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة وفي ذلك الوقت جاء سيل جارف، فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها من قبل في ذلك الوقت جاء سيله السيل هو الماء الكثير ينزل من فوق الجبل تعرف عندما يذوب الثلج في فصل الشتاء يكون الثلج على الجبال في فصل الصيف يسيل هذا الثلج أين يذهب ينزل وعندما ينزل كثيرا ماذا يفعل يأخذ كل شيء أمامه قوة الماء تأخذ كل شيء أمامها فهذا يسمى سيلا البيوت التي البيوت التي تكون في ممر السيل لندم <تصفيق> الزرع والأرض التي في ممار السيل يفسد لماذا؟ هذا السيل ينزل بشدة فيفسد كل شيء أمامه الماء ينزل من أعلى بشدة في هذه السنة جاء سيل عظيم ضرب الكعبة فأثر فيها صدع جدرانها يعني تشققت جدران الكعبة وهي اصلا كانت ضعيفة لأنه كان قد أصابها حريق من قبل كانت الكعبة قد أصابها حريق قبل ذلك فكانت جدرانها ضعيفة فأصابها السيل فزادها ضعفا فأرادت قريش هدمها أرادت قريش أن تهدم الكعبة ليرفعوها لكي يبنوها بناء, بناءً جديدا لينفعوها ويصقفوها قالت كريش نحن نريد أن نهدمها وأن نبنيها بناء أعلى مما كان من قبل وأن نبع لها من فوقها لأنها من قبل لم تكن كذلك فإنها كانت غظيمة فوق القامة طيب فإنها من قبل ما كانت مبنية كانت حجارة كبيرة بعضها فوق بعض في طول القامة يعني في طول الإنسان إذا وقف الشخص فكان ارتفاع الكعبة كارتفاع شخص قائم من حجارة لم يكن بناء قوية رضيمة يعني حجارة مترصة فوق القامه يعني فوق جسم الإنسان يعني هي أطول من جسم الإنسان بقليل فاجتمعت قبائلهم لذلك اجتمع القبائل العرب لهذا السبب ولكنهم هابوا هدمها هابوا يعني خافوا تعظيما واحتراما للكعبة لكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم هي بيت الله ولها منزلة في قلوبهم وأرادوا أن يهدموها ولكن خافوا من هدمها لمكانها في قلوبهم فقال لهم الوليد بن المغيرة الوليد هذا أبو خالد بن الوليد قال الوليد بن المغيرة أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة يعني ماذا تريدون بهدم الكعبة هل تريدون خيرا أو تريدون شرا فقالوا بل الإصلاح نحن نريد الإصلاح نريد الخير فقال لهم إن الله لا يهلك المصلحين لا تخافوا إذن إذا كانت النية إصلاحاً فإن الله سبحانه لا يغلق المصلحين وبدأ الوليد بن, وبدأ الوليد بن المغيرة يهدم الكعبة بدأ في الهدم شرع يهدم يعني بدأ فتبعه الناس وهدموا وبدأوا يهدمون الكعبة حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل عليه السلام حتى وصلوا إلى الأصل إلى أساس إسماعيل وهناك وجه من صحافا هذا ما كانت في كعبة أساسك في صحافة لا, لا الأساس هو الأصل الذي بنيت عليه الكعبة بنتها الملائكة نعم. ثم بناها آدم بعد ذلك ثم هدمت وهنيت بعد ذلك كله في زمان نوح في زمان طوفان نوح هدمت ثم بنيت كيف تبنى؟ كيف يبنونها؟ يحصلون في الأرض ينظرون إلى الأصول التي وضعها إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام من قبل، فهمنا؟ والعلماء يقولون إن هذه الأصول ليست أصول إسماعيل ولا وإبراهيم أيضاً بل هي الأصول التي وضعتها الملائكة. ولذا قالوا في تفسير قول تعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت، قالوا يرفع القواعد إذا القواعد كانت موجودة. هو فقط ماذا؟ فقط يرفع حفل الأنباء وبين الأصل الأصول التي كانت عليها الكعبة، ثم رفع رفع البناء. وعند ذلك الأساس هذا نعم الأساس هو الأصل الذي يوجد في الأرض. ثم امتدوا في البناء. واعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي البغي هي المرأة التي تعمل في الزنا وجدوا صحافا يعني وجدوا ألواحا نقش عليها نقش فيها كثير من الحكم النقش هو الكتابة ولكن كتابة على الحجر ليس بالقلم تعرف كيف يكتبون على الحجر أو الخشب؟ إما كيف يكتب بالحديث يكتب بالمترسة والحديث هذا يسمى نقشه فوجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة من يضعون أساس بناء شهير على عادة الذين يفعلون مثل هذا في بناء بناء مهم ليكون تذكرة للمتأخدين بعمل المتقدمين لكي يتذكر المتأخدون ما عمله المتقدمون ثم ابتدأوا في البناء بدأوا يبنون الكعبة وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي أعدوا لذلك نفقة مالا واتفقوا أن يكون هذا المال من حلال ليس فيه شيء من ربا ليس فيه مهر بغي البغي هي المالة التي تعمل في الزنا ليس فيها مال من بغي ولا بيع ربا وجعل الأشراف من خريش يحملون الحجارة على أعناقهم وكان سادة قريش من الأشراف يحملون الحجارة على أكتافهم وعلى أعناقهم وكان العباس رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من يحملونه في ذلك الوقت وكان الذي يلي البناء يعني الذي هو مسؤول عن البناء مجار رومي اسمه باكوم هذا نجار من نجوم هو الذي كان مسؤول هو مهندس البناء وقد خصص لكل جماعة لكنا جعل جانبا لكل جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة قال هذا ال... نحن سنبني الكعبة في هذا الموضع هذه الزاوية نريد حجارة من بني فلان هم الذين يجمعونها وهذه الزاوية من بني فلان وهكذا خصص لكل جماعة لكل نكن جماعة من العظماء ينقلون هذه الحجارة وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه ضاقت يعني نقصت وقلت قلت النفقة الطيبة نحن كنا هم اتفقوا على أنهم لا يدخلون في, هذه في بناء الكعبة مالا من حرام لا يدخلون مالا من عبا لا يدخلون مالا من غصف لا يدخلون مالا من زنا وغير ذلك في عندي مكتوب ضاقط نعم إننا بلفا ضاقط نعم به من نفقته يعني أصبحت نفقته عدفه المال أصبح ضيقا قليلا عن إتمام البيت على قواعد إسماعيل فأخرجوا منها الحجرة وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. الحجر ايوه حجر, حجر الكعبة كما علمنا هي بناء مربع الشكل او مستطيل الشكل اصلا الكعبه هذا هدمتها قريش لاجل اعاده البناء ونوى قريش انها لا تضع في بناء الكعبة مالا من حرام كل مال فيه شيء من الحرام لا يضعونه فيه وبداوا يجمعون الاموال بهذه النية فلم يجدوا اموالا حلالا تكفي لبناء الكعبه في كل قريش لم يجدوا مالا حلالا يكفي فبنوا من الكعبه ثلاثه طاقات وباقي ركنه لا يستطيعون الاكمال فاغلقوه هنا بنوا الى هنا فقط ولم يتموا وهذا من الكعبه هذه قواعد ابراهيم بنوا على هذا الجدار الصغير هنا هذا الجدار الصغير هنا دليل على انه من الكعبة. وقالوا عندما يأتينا مال جديد، مال حلال جديد، نهدم هذا ونكمل البناء. ولكنهم لم يكملوا، وما زال حتى اليوم هكذا. إنهم حتى لأ, لا. بعد ذلك بعض الخلفاء فعل، بعض الخلفاء هدموا وأتمها، أتم الكعبة. فجاء من بعده. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي على هذا الحال فلا بد أن تبقى على حالها فهذا ما ثم رجع مرة ثانية جاء من بعده يقولون لعمر بن عبد العزيز اهتم الكعبة واعدها إلى قواعد إبراهيم فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله اخشى أن يكون هذا لاعبا بين الملوك كلما جاء خليفة قال نعيدها وهذا قال نتمها وتكون الكعبة لعبا بينهم فضرتها على حالها وبقيت الكعبة هكذا وما زالت إلى الآن بنفس الصورة وهذا المكان هذا المكان الذي بين الحجر وبين بناء الكعبة هنا هذا من الكعبة من الداخل هنا يعني من صلى فيه إلى أي جهة يصلي الصلاة صحيحة هم يتوجهون إلى الكعبة نعم ولكن لو صلى إلى الجهة أخرى صحيحة لأنه يصلي في الداخل مثل الذي يصلي داخل الكعبة ولا يجوز الطواف من هذا الموضع فالطواف لازم أن يكون من الخارج لأنه لو طاف من الداخل فهو يمر داخل الكعبة وبقي حالها هكذا ولهذا قال ضاقت بهم النفقة الطيبة عن اتمام يعني عن اتمام البناء على قواعد إسماعيل فخرجوا منها الحجر، حجر اسماعيل هذا خرج من البيت، أخرجوه وبنوا بدونه، وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة، بنوا بناء قصيرا حوله يدلون أن هذا من الكعبة، ولما تم البناء ثمانية عشرة ذراعا، ثمانية عشرة ذراعا يعني تسعة أمطار تقريبا. بحيث زيد فيه على أصله تسعة أذرع زادوا فيه كان البناء من قبل على درجه معينة طيب أربعة امتار تقريبا أو أقل زادوا فيه على زاد فيه الضعف يعني رفعوا البناء أكثر مما كان من قبل تمام ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج طيب رفع الباب عن الأرض كان للكعبة في ذلك الوقت بابان باب من اليمين وباب أمامه من الشمال وكان الباب مساوية للارض يعني من دخل من هنا خرج من الجهة الأخرى يستطيع فلما اعاد قريش بناء الكعبة رفعت الباب أصبح الباب من أعلى لا يدخل إلا بسلم سلة أن يصعد اليه أولا ثم يدخل وجعلوه بابا واحدا. هنا لماذا؟ لكي لا يدخل إلى الكعبة إلا من أراده يكون معه مفتاح الكعبة ولا يدخل إليها إلا من أراده فنفعت الباب عن موضعه عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج له درج يعني له سلة له درجات يصعد فيها وضع الحجر الأسود موضعه. أي وجاء الوقت لكي يضع الحجر الأسود في موضعه. فاختلف الأشراف اختلف أشرافهم في من يضع الحجر الأسود في ركن من أركان الكعبة. أين؟ أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه. عدوا له مكانا يضعونه فيه. واختلفوا من الذي ينال هذا الشرف؟ من الذي يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه يضعه في مكانه في الكعبة فاختلفوا اختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب شب يشب هذا الفعل خاص للنار شبت النار يعني بدأت كادت نار الحرب تشب بينهم يعني كادت الحرب تشتعل مثل النار بينهم ودام بينهم هذا الخصام على ليالي ودامت هذه المشكلة ماذا؟ على ليالي يقفون ويتناقشون فيما يضع الحجر الأسود في مكانه وكان أسن رجل في كنيش إذاك أبو اميه إن أبا أمية. أو تكون أسننا منصوبة طيب كان أسنوا رجل إذ ذاك أبا أميه ابن النغيرة المخزومي أسنى. نعم أسن أكثر سنة أكبرهم سنة <تصفيق> وهو عم قالد بن الوليد فقال لهم يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه لا تختلفوا واجعلوا حاكما يحكم بينكم ترضون بحكمه فقالوا نكل الأمر يعني نترك الأمر نتوكل نكل الأمر إلى أول داخل من هذا المكان فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا قال لهم عمه خالد بن الوليد أبو قال لهم لا تختلفوا واختاروا شخصا يكون حاكما بينكم في هذه المسألة فقالوا نحن نجلب أن نتضر داخل يدخل علينا أول شخص يدخل علينا يكون حاكما بيننا نسأله ونشره هذا لله يعني من يأتي إلينا الله أعلم ولكن أول داخل هو الذي يكون حكما بيننا فقدر الله أن يكون الداخل هو الأمين محمد صلى الله عليه وسلم داخل لله هو الذي دخل عندهم في هذا الموضع الذي هم فيه فكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع له اطمأن له لأنه كان مشهورا بينهم بالأمين لماذا؟ اطمأن له لماذا؟ لما يعهدونه فيه من الأمانة لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث وقالوا هذا الأمين هذا هو الأمين رضينا، نحن قابلنا به هذا محمد لأنه كانوا يتحاكمون إليه قبل ذلك إذ كان لا يداري ولا يمالي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يحكم بينهم وكان النبي يحكم بالعدل لا يداري ولا يمالي لا يداري يعني لا يخفي شيئا فهمنا؟ لا يجامل أحدا ليس لأن هذا غني ولأن هذا فقير يميل إلى الغني ولا يمالي يعني لا يجادل لا يناقش كثيرا بل في المسألة ويحكم فيها بما رأاه عدلا فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بسط النبي ردائه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوم ثم وضع فيه الحجر وضع النبي الحجر فيه وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه ووضعه فيه طيب حل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بأن خلها ثوبا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا ووضع الحجر في وسطه وقال كل قبيلة تحمل من جهة لكي يشترك الجميع في حمل الحجر فإذا نكون قد خرجنا من هذا الخلاف فوفقوا على هذا الرجل بسط النبي رجاءه بسطه يعني مده وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثور كل قبيلة تمسك من جهة ليس كل القبيلة أشراف القبيلة ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحجر وأمرهم برفعه أمرهم أن ينفعوا حتى انتهوا إلى موضعه حتى ذهبوا إلى مكانه عند الكعبة فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وضع النبي الحجر في مكانه فلما أخبروه الخبر قلنا هذا وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار الحروب في انتشار حروب هائلة بين العرب هكذا انتهت المشكلة التي مثل هذه المشكلة أحيانا يكون سببا في حروب كبيرة بين العرب ونحن رأينا من قبل الحرب بين كنانة وبين قيس بسبب ماذا؟ بسبب قوله بسبب قول أحدهم كلمة فإن كنا لما تكلم مع الولاد والولاد قتله كان بسبب كلمة وهنا كذلك كادت الحرب تحدث فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم شرا كبيرا كاد يكون لولا أن قال لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم إلى صيب وبحكيم مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم فيما, فيما يرضي جميعهم ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها لا تتعجب من هذا الأمر لا تقل كيف لهم أن يتقاتلوا بسبب حجر يوضع. لا تتعجب لأن البيت هو بيت الضغط ولأن عز قريش وفخرها من هذا البيت فهم يريدون أعلى شيء من الشرف فهذا البيت هو قبلة ضغط الناس يحجون اليه فكل عمل فيه عظيم كل عمل فيه شيء عظيم به الفخر يكون به الفخر والكبر والسيادة وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم هذا أول بيت وضعه الله للناس للعبادة كما جاء في القرآن الكريم في سورة آل عمران قال الله سبحانه إن أول بيت وضع للناس ل الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين هذا أول بيت وضعه الله للناس هنا ولاحظ وضع بالبناء لغير الفاعل دليل على أنه ليس الإنسان هو من بناه ليس آدم عليه السلام البيت وضع له ما معنى وضع؟ يعني بنيا من بناه؟ طيب بنته الملائكة أول ما بنيا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة تسمى مكة وتسمى بكة مباركا هذا بيت مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات علامات ظاهرات ومعجزات دالة على القدرة مقام إبراهيم من هذه الآيات مقام إبراهيم طيب مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه عند البناء إبراهيم عليه السلام بنى البناء رفع البناء من الأجل إلى ما يستطيع إلى طوله ولكن أراد إبراهيم وإسماعيل أن يزيد في البناء ولكن لا يستطيع لأن طول الإنسان العادي له حدود. فجاء بحجر وضعه وقف عليه ثم رفع البناء وهو يدعو هو وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه ما زال موجودا هذا الحجر ويسمى بمقام إبراهيم قام يقوم مقامه دخل يدخل مدخله طال يطيل مطال طبق يطفخ مطبخ, مطبخ, مطبخ مقام مدخل هذا المكان الذي نفعل فيه فهذا مقام إبراهيم يعني المكان الذي قام ابراهيم فيه هل نفسك تقول ابراهيم هذا المكان الحجر الله اعلم انا يعني المقصود بهذا ان هذا الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه عند البناء لكي يرفع البناء قريش رفعت اكثر من هذا بعد ذلك ولكن هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم وما زال موجودا عند الكعبة فيقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله من دخل البيت الحرام كان آمنا يعني من دخل إلى البيت الحرام كان فيه أمن شعر في الأمن شعر به وكان يلي أمره بعد ولد إسماعيل قبيلة جرهم نحن قلنا إسماعيل عليه السلام وأولادهم من بعده وجاءت قبيلة اسمها جرهم كانت على البيت فلما بغوا وظلموا من دخل إلى مكة اجتمعت عليهم خزاعة جاءتهم قبيلة أخرى اسمها خزاعة فقاتلت جرهم وأخرجتهم تكلمنا عن هذا قبل الدنسين اجتمعت عليهم خزاعة وأجلوهم عن البيت أجلوهم يعني أخرجوهم وطردوهم عن البيت ووليته خزاعة حين من الدهل، ثم أخذته منهم قريش مرة ثانية في عهد قصي بن كلاب كما قلنا. قصيب بن كلاب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس. وبسببه، يعني بسبب هذا البيت، أمنوا في بلادهم، أمنت قريش في هذا الموضع شعرت بالأمن، فكان القبائل العرب تهابهم. كان قبائل العرب تحترمهم وتعظمهم وإذا احتموا به إذا احتفظوا حفظوا أنفسهم وحموا أنفسهم فيه كان حصنا أمينا كان مكانا قويا الحصن هو المكان الذي يحفظ الإنسان فيه نفسه في وقت الكتاب من مكان حصن كان حصنا أمينا من اعتداء العادين وانتم الله سبحانه عليهم بذلك في قرانه من الله عليهم في التنزيل وبين فضله عليهم فقال سبحانه لم يروا أن نجعلنا حربا آمنا ألا يرى الناس ألا ينظرون حولهم أننا قد جعلنا لهم حرما فكان آمنا فيه الأمن والطمأنين ويتخطف الناس من حولهم وانظروا إلى الأماكن الأخرى انظروا يا أهل مكة يا قريش انظروا إلى حالكم وأنتم في مكان آمن فيه بيت الله لا أحد يقاتل في هذا الموضع وانظروا إلى الناس من حولكم ليسوا في أمان وتبدأ الحرب في أي وقت ويقاتلون بأي سبب ولا يشعرون بالأمن الذي تشعرون به ويتخطف الناس من حولهم يتخطف يعني يؤخذ الناس يقتل الناس بسرعة من حولهم نعم يؤخذون يقتلون يهلكون بخلاف اهل مكه الذين هم في ابنهم